لآن القرآن بسم الله الرحمن ا ب ا ل و ا ل ر ح س ا ن ا وبالوالدين إ ح س ا ن ا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار, والجار الجنب و والصاحب بالجنب ا ل ب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أ ي م ا ن ك م ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله وأعتدنا للبخل ا ل ك ا ف ر ي ن عذابا م ه ي ن ا و ا ل ذ ي ن ي ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل س ا الناس ولا ي ؤ موسوعه ن ا ل ن ا ب ا ل ي و م ا ل آ خ ر و م ن يكن الاسلاميه ش ي ط فساء م لو آ م ن و ا ب الله و ا ل ي و م الآخر و أ ن ف ق رزقهم و ا مما الله وكان الله بهم عليما إ ن الله لا يظلم مثقال ذره و إ ن تك حسنتي يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما فكيف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ي و موسوعه ئ النابلسي ر للعلوم ا ب ه الاسلاميه أ ر ي ك ت و ن الله ح د ث ا يا ي أ ا الذين آمنوا لا تقرروا ر م و وأنتم س ك ا ر حتى ت ع ل م و النابلسي ما ت ق و و و ل ج ن ا إ ا عابر ب للعلوم حتى ت ا م ا ل ا س ج ا ء أحد م ن من ك م الغائط, أو جاء أحد منكم من الغائط أ و ل م س و ع ه ا ل ن س ا ء ف ل م ماء تجدوا ف ت ي م م و للعلوم ا ل ا م س ح ل ا م و أ ي د ي ك م إن الله ك ا ن عفوا غفورا أ ل م تر إ ل ى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون ا ل ض ل ا ل ة ويريدون أ ن ت ض ل ا ل س ب ي ل والله أ ع ل م ب أ ع د ا ئ ك م وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا, وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم, لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إ ل ا قليلا يا أ ي ه ا الذين اوتوا الكتاب آ م ن و ا بما نزلنا مصدقا لما, معكم مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها, من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أ د ب ا ر ه ا أ و نلعنهم, نلعنهم كما لعن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ش ر ك ب فقد اسماء الله ا ل ذ ي يزكون ن ن أ ف س ه م بل ل ى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 و ي ق و ل و ن للذين كفروا ه ؤ ل ا ء أهدا ا من ل ذ ي ن آمنوا س ي ل ا أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن ل ع ن ه م ا ل ل ه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 فقد اتينا آ ل إ ب ر ا ه ي م الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آ م ن به ومنهم من صد عنه وكفى بجنم سعيرا إن الذين ك ف ر و س و ع ه النابلسي للعلوم ا ر ا س ل م ا م ي ه